بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فرتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر وحلق الذكر هي النجال في العلم إخواننا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا لعكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسيني عقوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 فإن أصدقى الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الحبة في الله هذا التفس ثلاثة رقم 52. الدرس الثاني والخمسون من شرح تهزيب مدارج السالكين. غوضة التائمين في شرح تهزيب مدارج السالكين. وهو ايضا متمم للدرس الثالث من طريق التوبة في ذات الوقت فهذا الدرس يجمع الاثنين يجمع الاثنين ان شاء الله عز وجل وقدر فيه فيه ان من تمام ال interpretarla لاننا ذكرنا ان اليقاظة على خلال مراتب: مرات المرتبة الاولى لحظ القلب الى النعمة والمرتبة الثانيه مطالعة الجنايع والمرتبة الثالسة معرفة الزيادة والنقصان من الايام المرتبة الاولى تصف معرفة النعمة بثلاثة اشياء بنور العط وسين بروق مننا والاعتبار بأهل البلاء بنور الحقل اللهم نور قلوبنا وحقولنا يا رب نور الحقل الذي يميذ النعمة ويرانا ويفرق بين وجود الشيء وملكه وبين النعمة فسمت فرق بين النعمة والحجة وسيأتي معنا مزيد تفصيل لهذا في منزلة محاسبة إن شاء الله فصاحب العقل السليم يعتقد نعمة الله عليه بإيجاده وهدايته وإن لم يتملك من الدنيا شيئا فإن الذي يعتقد يرى نعمة الله عليه في مأكله ومشربه وملبسه وخيام وزيه بين الناس فحس إنه حمار لا يفهم نعم الله فإن نعمة الإيمان هي أعظم النعم اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا فلو أن إيجادك ورزقك نعمة الإيمان فحس ثم وفأ عليك كل بلاء إلا تلب الإيمان لكنت في نعمة عظيمة من الله قل الحمد لله فأكبر بلاء هو سلب الإيمان كذلك يظهر ويت النعمة بسيبه بروق المنان وهو النظر إليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع وظلمات النفس الطبع لبني مع النفس وظلماتها على استقلال النعمة وازدرائها وازدرائها واحتقارها واستقلالها ظلمة النفس مع غيوم الطبع تجعلك تنظري من هو أعلى منك في الدنيا فإذا رأيت رجلا يركب سيارة وأنت تركب درادة احتكرت نعمة الله عليك. فاذا ركبت سيارة ورأيت من يركب سيارة اكبر وارقى من سيارتك احتكرت النعمة ايضا. وهكذا لو ركبت احسن سيارة في العالم فستتطلع النفس السيئة المظلمة الى من يركب الطائرة في تنقلاته. ولو ركبت الطائرة فستحصد نفسك سليمان أن سخرت له الريح فالنفس لا ترضى ابدا طالما فتحت لها هذا الباب اطلاقا لا تثبت عند حال، ولا تسكن عند شيء ولذلك قال الحبيب محمد عليه وعن آله الصلاة والسلام تعبى لمن اسلم ورزق كثافا وقنعه الله بما اتاه. وفي الرواية الاخرى قد ازلح من اسلم ورزق كفافا وخنعه الله بما اتاه. اللهم ازقنا القناعة يا رب. فالنفس المظلمة والصباع السيئة ابدا لا ترضى. لا ترضى. قال الكافرون الأول وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي يا رسول الله مثل ما أوتي رسول الله هكذا فالمقصود أن نشيد بروف المنن من خلال صحب الطرع وظلمات النفس أن تشاهد برق النعمة فتحمد الله عليها أن تنظر إلى من يركب سيارة وهو لا يطيق الجلوس او يحتفظ من سيارته بادوية. فانك حين ذاك تسعد بنحمة الله عليك. نعم تسيم برق منا ليست عنده. لعله ابطلي بزوجة. ملأت حياته عليه ضنكا بولد. سلب منه نعيم راحة. بمن؟ فتقت فلغاصت عليه حياته بمديره او رئيسه او كبيره او بمن هو عنا منه ابتلي من بان ينافق من لا يحبه وانت عفيت من ذلك افلا تقول الحمد لله شيء مبروك المنم من خلال صحب الطبع وظلمات النفس اما الامر الثالث الذي تصف به مشاهدة النعمة فلاعتبار باهل البلاء يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول انظروا لمن هو ادنى منكم في الدنيا واعلى منكم في الدين فذلك ادنى ان لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. من كبائر القلوب ازدراه النعم. كبيرا. من كبائل القلوب ان ترزق سندوش طعمية فتأكله وانت تحتكر هذه النعمة بتاكل سندوش الطعمية وانت مش راضي تقول شوف بنتغد طعمية وغيرنا بيتغدى بيتغد كذاب هذا الاحتكار للنعمة الاستقلال لها معصية كبرى من معاصي القلوب كأنك تقول ظلمتني يا رب وإن صح هذا المعنى في القلب كفر القلب. ايها الحبة انظر لاهل البلاء. لذا في برنامج او المنهج منهج مبسط في التربية للمبتدئين. الذي سيأتيكم باذ الله تعالى في الجمعة القادمة اللي بعديها ان شاء الله عز وجل ذكرت في زيارة اسبوعية للمستشفيات. اذهب الى مستشفى زر يوما عنبر الحريق في مستشفى قصر العيني. وازهب مرة اخرى وزر عنبر الكلى. ومرة ثالثة اذهب الى معهد الاورام. ومرة الرابعة اذهب الى مستشفى العيون. واخرى الى معهد السمع والكلام في بابه لترى الصم والبكر اذهب لترى لتاني نعم الله عليك فتصفو مشاهدة النعمة برؤية اهل البلاء وعلى الجانب الاخر ان ترى العصاة اللهم اهدع عصاة المسلمين حين تسير في الشارع وترى شابا يلبس ملابس والله لا يرطاها اقول ايه المقصود مع السلسلة المدلاه في صدره والامسيال في يده واللبان في فمه والنضاره السوداء الصغيره على عينيه ولا مس تم... اعوذ بالله قلت هؤلاء سبب. رجال امه دول حين ترى وترى نفسك بقميصك الابيض وعطرك الفواح ولحياتك المهزبة والحياتك المعصوص المهزبة يعني المقصوص منها وإنما أقصد الممسطة الجميلة وتنظر إلى هديك وسمتك أنك تمشي على سمت النبي محمد والآخر على هدي بيت الجحس تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا نعم ان الاخت الوقورة المحترمة المبزلة التي تسير ولا يرى منها شيء وترى في الشارع امرأة متبرزة قد نهشتها العيون وعاكسها السبان الفاشلون المفسدون فانها تقول من كل قلبها الحمد لله الذي هداني واضل غيري نحن إن الزباب لا يقع إلا على القاذورات والذباب المتسكع على النواصي يبحث عن تلك القاذورات اللي يقع عليها هكذا الاعتبار بأهل البلاء يزيد رؤيتك لنعمة الله هذه ثلاثة للحظ القلب إلى النعمة نور العقل وسين بنوك المنة والاعتبار بأهل البلاء اما مطالعة الجناية النور الثاني من انوار اليقظة او المرتبة الثانية من مراسل اليقظة مطالعة الجناية وهذا ما اقول انه متمم للتوبة مطالعة الجناية فان يتصحه ايضا بثلاثة اشياء اولا بتعظيم الحق ثانيا بمعرفة النفس ثالثا بتصديق الوعيد. هذا اصل من اصول التوقف. والاقلاء عن الذنب والندم على ما فات. والعزم على عدم العودة. بتعظيم الحق. قل لا اله الا الله. تعظيم الحق. تعظيم الحق جل جلاله. إن اكبر آفة وقع فيها اهل عصرنا. واكبر محصية التكبتها قلوب الامة انه زالت هيبة الله من القلوب. هذه هي المأساة. اننا صرنا نخاف من البشر اكثر من خوفنا من الله. ونستهي من البشر اودع من حياتنا من الله ونرجو البشر اعظم من رجائنا في وجه الله لينسى لما هان الله عندنا هن على الله والجزاء من جنس العمل ايها ايها الاخوه ان تعظيم الحق هل يرى في قلبه سواه. ومن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. لان مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. فينبغي ان يعظم الله في قلبه. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى واستدلاب تعظيم الرب ان تعرف الله وهو سبحانه يتعرف الى العباد في قرآنه وعلى لسان نبيه بصفات الهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة اخرى فيوجب للعبد شهود صفات الالهية المحبة الخاصة والشوق الى لقائه والانث والفرح والسرور به. يوجب النظر في صفات الالهية مثل الصفات التي توجب عبادته جل جلاله صفات الامر والنهي صفات العهد والوصية صفات ارسال الرسل وانزال الكتب وشرح الشرائع هذه تنبارس منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها، والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والانتناب للنهر الصفات التي تجلب التعبد تجعل الانسان يسر بخدمته وينافس في قربه ويتودد إليه بطاعته ويلهج لسانه بذكره ويفر من الخلق إليه ويصير الله وحده وهمه برسوة أما شهود الصفات الربوبية فإنها توجب التوكل عليه والافتقار إليه والاستقراتة به والذل والخضوع والانكسار له وكمال ذلك هو ده الساهد الان يوصل لقلبك النهاردة الليلاتي نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا يقول ابن الخيم في الفوائد وكمال ذلك ان تشهد ربوبيته في الهيته و في ربوبيته ان تشهد حمده في ملك ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه تشهد عطاءه في منحه بره ولطف ولطفه في وإحسانه ورحمته في قيم قيوميته ان تشهد عدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته ان تشهد ستره وتجاوزه وحكمته ونعمته في امره وله. ان تشهد عيسه في رضاه وغضبه. وحلمه في امهاله. وكرمه في اقباله. وغناه في اعرافه. ان تعرف الله. اذا عرفته عظم في قلبك جل جلاله. وانظر الى الثمرة والنتيجة. انظر الى الثمرة والنتيجة وابن القيم يقول من اعظم الظلم والجهل ان تفلب التوقير والتعظيم لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره انتبهوا يا شباب الى هذه الفائدة الغالية من اعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس? وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. فانك توكر المخلوق وتجله ان يراك في حال لا توكر الله ان يراك عليها. ايحب احدكم ان يراه الناس وهو يذني? ها? كيف ترضى ان يراك الله الا تستثر منه احد الاخوة اخطأ خصعا فاشتوكي فغضب غضبا شديدا وقال من الآن ازاي ما استعرف سبحان الله هل لا ذكرت ان الله يعلم وصدق الله يستخفون من الناس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 والله علمنا. ترى لنا سبحانه وتعالى لينبهنا الى هذه القضية. اتم تنبيه? عربنا شيئا نستشعره. توجود مانا وجودا ماديا. لأننا ننسى استشعار معية الله فقال جل جلاله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون فذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أربهاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار رفا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين قلت لما كانت نفس الإنسان ضعيفة واستشعاره معية الله صعبا ذكره الله بأن ما هو شهودا هيا سمعوا. وبصره ويده ورجله وبطنه وفرجه معك. ستشهد عليه. فاذا أردت ان تعصي الله فاذكر ان الله معك يسمعك ويراك. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ربيعهم ولا خمسة الا هو سبيسهم ولا ابن من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. ومعهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم فان لم تستشعر تلك المعية وعدد قلبك عن استحضار سمه الله وبصليه معك فتخشى تخافك تخشى بصشه تخاف انتقامه تستحي منه ان يراك على العيب، وهو الذي يفترك فوقك قائب. وعليك قادر. ومنك قريب. عليك رقيب. من يستطيع ان ينتقم ويأخذ حقه. ولكنه الحليم. الحيي الستين. جل جلاله ان عجز قلبك عن استحبار تلك المعية فلم تستطع ان تختفي من الله ولا ان تستفر منه فتأمل وتذكر بمس يدك ان معك عيما تتشهد عليك ووزنا ستشهد عليك ولسانا سيشهد عليك وظفنا ستشهد عليك ويدا ستسهد عليه لن ستسهد عليه فان استطعت ان تستحي وتختبئ فاستحي من اعضائك وتوارى منها اعملها لو انت جدع يا من يعاني من مأساة العادة السرية اختبئ من الله فلا يراك عليها فان نسيت نظر الله وغلبتك شهوتك فييدك التي تعصي اختبئ منها. حين تتحرك يدك تذكر ان هذه اليد ستزهد عليك امام الله. يا من يؤدي الناس بلسانه تذكر ان الله سميع يسمع وسيحاسبك. فان نسيت الله فتذكر ان اذنك ستشهد عليك. فحاول ان لا تجعل اذنك تسمع ولا لسانك يشهد. هنا اذا كملت عظمة الله في القلب منعته من المعصية. والعجب انك تريد ان يوقرك الناس وانت لا توقر الله. كيف ذا? قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. اي لا تعاملونه معاملة من توقروه والتوقير التعظيم منه قوله تعالى وتعزروه وتوقروه قال الحسن في تفسير قوله ما لكم لا تردون لله وقارا أي ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تذكرون وقال مبالون عظمة ربكم وقال عبد الرحمن بن زيد بن ابن زيد بن أسلم لا ترون لله صاعة وقال تردد القرآن عبد الله بن عباس اي لا تعرفون عظمة الله ما لكم لا ترجون لله وقال اي لا تعرفون حق عظمته. هذه المعاني ترجع كلها الى معنى واحد. وهو انهم لو حظموا الله وعرفوه حق عظمته ووحدوه. لو حرفوا الله وعرفوا حق عظمته ووحدوه واطاعوه وسكروه. فطاعته سبحانه. واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب اللهم النجز في قلوبنا وقارك وتوقيرك يا رب لهذا قال بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب احدكم ان يذكره عندما يستحي من ذكره فيخري نفسه به كما تقول قبح الله الكلب والخنزير والنتن. شوف الوقار قديه? التوقيب يبقى قديه? يقول لك الكسف. ما تقنف? قبح الله الكلب والخنزير والنتن. ما تحطش اسم الله جنب الكلب والخنزير والنتن. وصلت يا شباب. هذا من توقيب الله. سنجري أرسلكم من كده من حقيقتنا ان الخير والشر من الله لكننا لا ننسب الشر الى الله تأدما لا ننسب الشر الى الله تأدما لذلك قال صلى الله عليه وسلم في زحاء يوم حرفة الخير كله في يدي والشر ليس اليك ليس اليك قال ابراهيم عليه السلام الذي هو يصعبني ويسفين. واذا مرضت فهو يسفين. ولم يقل والذي يمرضني. لا. وانما نسر السر الى الى نفسه تأدما مع الله. يمرضني? لا. الذي واذا مرضت فهو يسفين. كذلك في كل شيء حتموا من الجن. قالوا قالوا واترين ومن الجن مع الله قالوا واننا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رفدا فعند ذكر الرش ذكر الرب. وعند ذكر الشر نسبوه للمجهول اشر اريد ان اراد بهم ربهم رفدا وهكذا دائما تجد لكن اهل عصرنا على العكس تجد الرجل منهم يقول لك يا كاسر كل سليم يا رب. كافر كل سليم. ومن الذي يعتبر كل مكسور? تنسب الشر الى الله? انه كاثرك بمعاصي بغبائك وجهلك. تجد ما ضغط الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى تذكر الله بالمكروه بالمكروه انه ينبغي ان يع